نتكلم على مجموعة الأحكام الأهمة والنظام حطها في شأن جريمة التزوير أول حكم عام المنظم حطه كانت المادة تسعتاشر اللي هي خاصة ب أن نعاقب على جريمة الاستعمال بذات عقوبة جريمة التزوير الحكم الأحكام طبعا احنا اتكلمنا المره الماضيه عن الاستعمال عن جريمه التزوير قلنا اربع نتائج وقلنا الركن المادي لجريمه الاستعمال هو تصرف صبته له الركن المادي لجريمه الاستعمال الاحتجاب المحرر قيما للغير استعماله يعني هو ده هو ده الركن المادي هو ده السلوك يعني طرح المحرر الى وليس الاستعمال لا ده المرة دي بقى رقل مد يعني لابد ان يستعمله بالفعل وهي جريمة مستمرة طول ما حالة الاستعمال قائمة طول ما ايه عندي او لا عندك انا فيصل انا خلاص فجريمة الاستعمال من الجرائم المستمرة بطبيعة الحال طول ما المحرر مطروح للتعامل طول ما جريمة الاستعمال قائمة ال ال المنظم أيضا إلى جانب الاستعمال عاقب في ذات المادة المادة على فعل سماهي جلب وعلى فعل اسمه الحيازة يبقى أنا عندي استعمالة أو جلبة أو حازة أي من الأشياء الموجودة في المواد اللي هو بكرها 3 و 4 أو 6 و 8 أو 10 أو 11 أو 13 هذه الجرائم كلها اللي هي بقى فيه منها الأختام ومنها الطوابع ومنها العلمات وجميع الجرائم اللي هي خاصه بالتزوير وراح مطلع منها فقط كده ايه جريمة الاستعمال استعمال كانت متعلقه بالايه بالوكالات انه لا لها, لها نص لوحده اي وبالاحكام اه والاحكام القرارات القضائيه هذيك كان لها ايه جريمه استعمال مخففه لوحدها عقوبه خاصه بيها انما لما اجي اتكلم بقى على الباقيين دول قال لا هياخد نفس عقوبه التزوير اللي موجوده تمام الحكم وطبعا الركن المعناوي لجريمة الاستعمال ايه هو؟ الركن المعناوي طرح نحرط القصد الجنائي قصد طيب أه. نوعه؟ قصد عام عام طيب من... جريمة التزوير قصدها؟ عام. خاص خاص تزوير؟ نوع الركن المعناوي في جريمة التزوير قصد؟ خاص, خاص. إنما الاستعمال قصد عام مجرد أنك تعلم أن المحرر المزور هذا العلم وانتولد طرف للتعامل مفيش نية استعمال بقى إزاي يقول نية استعمال إذا كان هو الفعل المدّي بتاع الجريمة نفسه اسم الاستعمال صح. إنما جريمة التزوير كان في فعل تاني غير الاستعمال اسمه إيه؟ التغيير في الحقيقة ده كان السلوك بتاع التزوير فكنا بنحتاج له نية استعمال علشان تبقى باية أسمى وأبعد من مجرد أعلم بالتغيير وأريد التغيير فكنا نقول في التزوير مش مجرد علمك بالتغيير وإرادتك للتغيير يبقى أقعد تزوير دهنا لازم نتأكد أنك عنك نية الاستعمال اما في جريمة الاستعمال مش مطلوب النية دي إذا كان الركن المادي نفسه هو الاستعمال فإذا يكتفى في جريمة استعمال المحرر المزور بإيه؟ بالقصد الجنائي العام مجرد أعلم أن المحرر المزور إيه؟ واريد طرحه للتعامل يبقى ثاني جريمه الاستعمال ركنها المادي هو الاستعمال اللي هو ايه تغيير حقيقه اللي هو طرح المحرض للتعامل عام. مش تغيير حقيقه بك. لا الكلام على الاستعمال الاستعمال صح جريمه الاستعمال سلوكها هو الاستعمال اللي هو اسمه ايه طرح المحرض بالفعل للتعامل طب وركنها المعنوي عام العلم بأن المحمر المزور وإرادة طرحه للتعامل فإن كان هو نفسه المزور من استعمل هو ذات المزور صارت الجريمة إيه صارت العقوبة هنا إيه واحدة على عكس النظام السابق جريمة الاستعمال في النظام السابق كانت أشد من جريمة التزوير فمن كان يزور ويستعمل كان ياخد عقوبة الاستعمال هنا مش هتفرق هي نفسها هي نفسها وطبعاً ده برضو من الأشياء المفضلة مفترض أنك تفرق بين مرحلة التزوير بعقوبة ومرحلة أنه كمان يتبجح الشخص على أنه مش زوره بس ده زوره إيه واستعمل بالفعل استعمل بالفعل كان المفروض يبقى عقوبة أشد بطبيعة الحال وكان ممكن يجعل التزوير عقوبة أشد من الاستعمال باعتبار هي المنبع بتاع جريمة الاستعمال لو قطعت جريمة التزوير هتقطع جريمة الاستعمال فكان المفروض انك انت تغلز جريمة التزوير بعقوبة تكون هي الحاجز المانع انك انت ما تقحمش نفسك على الاستعمال بعدها بدخول مبدئيا في التزوير المادة عشرين اتت بحكم من عام اخر بان جعلت عقوبة الشروع في الجرائم الموجودة في النظام عقوبتها نصف الحد الاقصى المقرر للجريمة الحكم العام الآخر اللي عمل فيه النظام إنه جعل عقوبة وده مأخوذة عن الفقه الإسلامي شوي إنه عادة الجريمة في حالة الشروع عادة الفقهاء يميلون أن تكون هي عقوبة نص عقوبة الجريمة التامة نصف عقوبة الجريمة التامة فإن كنت تتكلم على مليون زنا متجلدة فعادة الشروع بتاعه يكون في حدود الخمسين جلد. وإن كان بعض الفقهاء يقولون ليس هناك ما يمنع أن يزيد عن ذلك بما لا يصل الى الحد يعني يدي له تسعة وتسعين, له وتسعين. المهم لا يصل إلى الحد لكن عادة الفقه يميل أنه يقول نصف الإيه زي مثلا من الأمة والحر ها؟ زي المرأة والرجل في الدية نصف دية الرجل أخذ بكلمة نصف نصف نصف فالنظام جاء وقال الشروع في الجرائم اللي ورده في النظام يكون عقوبته نصف الحد الأقصى المقرر للجريم المادة 21 قاتت بحكم عام آخر قاعدة عامة مفوش حاجة يعني قال من اشترك وطبعا اشترك هيكون بايه التحريض او اتفاق او التحريض او المساعدة ويذلك هو قال كده من اشترك بطريق الاتفاق او التحريض او المساعدة في ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها يعاقب العقوبة نفسها المقررة لتلك الجاة فكأنهم ساوا بين عقوبة الشريك وبين عقوبة فاعل الجريمة يعاقب بنفس العقوبة وخلي بالك لما المنظم يقول يعاقب بنفس العقوبة لا يقصد بنفس المقدار يعني ليس ما يمنع ليس هناك ما يمنع ان القاضي في وقع واحدة تكون هي وقع التزوير فهناك من حرد على هذا التزوير وهناك من غير الحقيقة فعلا في المهرم أن يعطي نفس العقوبة لكن بنفس ليس بنفس العقوبة هي السجن هي نفس العقوبة اسمها السجن اذا هي عقوبه واحده سالبه للحريه لكن هي عطى ده سنتين ويعطى ده سنه ادي ده 3 ويدي ده 2 اذا لما يقول نفس العقوبه ليس لا يقصد نفس مقدار لك نفس النوم فان كان الجريمه لها عقوبه ماليه يبقى دي لها عقوبه ماليه اذا كان ده عقوبه سلب الحريه هتبقى عقوبه سلبة لكن ليس بالضروره بنفس هذا المقدار زي ما في القانون المصري مثلا قاعده في القانون المصري مكتوب كده نص من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها يبانك من نص وكأنك تقصد ايه اللي اشترك في جريمة ياخد نفس عقوبة فاعله لا <تصفيق> مش مقصوده كده هو قصده انه ياخد نفس نوع عقوبة الفاعل ولكن ليس بنفس النقض لكن هنا طبعا صيغة يعني مش جيدة صيغة النص نفسها مش جيدة شفت تفرق قصة عن نص الرشفة شوفت يعني نص الرشوة كان أفضل نفس النص موجود للرشو مادة عشو هو نفس النص بس لما جيه حطوا في التزوير حطوا الطريقة مش, مش كويسة شوف كده المادة عشرة في نظام الرشوة بتقول إيه عليكم السؤال مادة عشرة في نظام التزوير بتقول يعاقب الراشي والوسيف وكل من اشترك في إحدى الجرائم بالعقوبة المنصوصة عليها في المادة اللي بتجريمة نفس القاعدة لكن قال إيه؟ ويعتبر شريكا في الجريمة كل من اتفق أو حرد أو ساعد زي دي ناشا لكن إيه بقى؟ شو بقى جمال النص في الرشوة أنه أكل عناصر جريمة الشريك. الشريك ليس فقط بمجرد أن يتفق أو يحرد أو يساعد كما يظهر من النص ده مم نص التزوير يبان وكانه وكأنه من اشترك بطريق الاتفاق والتحديد والمساعدة هيعاق صح كده؟ وكأنه تكلم عن السلوك الإجرامي في جريمة الشريك جريمة الشريك هل تقع فقط بمجرد الاتفاق والتحديد والمساعدة؟ لسه محتاج حاجة علاقة سببية و... ولسه محتاج القصد اللي ساهمة أنه يريد أنه ساهم في الجريمة آه اللي هو تكلم عنه بقى في الرشوة قال إيه؟ ويعتبر شريكة في الجريمة كل من اتفق او حرد او ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك لا انا ممكن اتكسلاح الديك سكين على انك تستعمل في المطبخ انا اعرف منين ان حضرتك هتخدم في جريمة قتل او اعتداد اعرف منين من حيث انك انني ساعدتك انا ساعدتك بس معا انت انما ما عملش العلم طب والعلم بس لا ايه متى تمت الجريمة اللي هو العنصر الرقم 3 اللي هو عرفة السربية زي ما كنا تركي قال المتى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق او التحريط أو مساعدة ثلاث عناصر بتوع جريمة الشريك بينهم في المادة 10 في الرشب فالصيابة أرق وأجمل وأوضح انتفق ساعد حرق ما علمه بذلك فواقعت الجريمة اللي هم متفقين عليها المحرر أو مساعدة إنما هنا قال الشترك بتاريخ الاتفاق أو التحريد أو المساعدة في الاتكام أي من الجرم والصدق على هذا الدول يُعقب العقوبة نفسها لجاب سرة العلم لجاب سرة أن الجريمة لازم تقع بناء على هذا الاتفاق أو التحريد أو المساعد ولكن نعود نقول أن هذا لا يخل بالقاعدة الأصلية ولا يجب أنه يفهم من ذلك أن مجرد الاتفاق أو مجرد التحريد مثلا أنت طلبتي مني مجموعة أحبار انا عندي أحبار ببيع أحبار جيت طلبت مني أحبار بديتك أحبار أعتقد أنك استخدمتها في تزويد محررات طباعة هويات، طباعة ما عرفش إيه، كذا عقود، أبقى شركة كما أو إيه؟ بالشكل ده أبقى شريكة لكن هل ده يقبل؟ هل ده يتوافق مع المنطق والقاعدة العامة أبدا؟ لا. يبقى لابد من أن أعلم أن ذلك سوف يستخدم في الجريمة الفلانية بسم قصد المساهمة وكمان إيه؟ تقع هذه الجريمة بناءً على ايه إفريد انت روحت عملت التزوير بس بأحضار تانية من واحد تانية ومستخدمتش أحضاري رغم أنه إدتها لك عشان هتزور الوضع انقطعت علاقة السببية ممكن تسأل فقط بس عن حياز الحالة أشيء من هذا لما أسأل بقى كمان بقيت شركة في التزوير؟ لا ما لم يلقى عن طريق التحريض أو الاتفاق إنما تكلم عن المساعدة ده مساعدتي مش هي الاستخدمتها زي الزبط ما أقدم لك سلاح لقتل إنسان ثم تروح تقتلو بإيه؟ بسلاح آخر أو بأداية أخرى أبقى شركة بالمساعدة؟ لا، مساعدتي ملغيش دول لكن قد أكون شركة بالانتفاق شركة بالتحريف ضيئ الصدق فلذلك كان الأفضل أنه يعدى النص المادة الـ 21 هذا بإنه يضاف قاعدة العلم ويضاف قاعدة السببية الخاصة بمسؤولية الشهر المادة 23 أيضاً أتت بحكم قاعدة عامة عادةً الأنظمة تمس عليها اللي هي زي المادة 15 في هذا في نظام الرشوى الظبط اللي هو أن المحكمة التي تختص بنظر جريمة عليها أن تأمر بالمصادرة لجميع المضبوطات والأشياء اللي جبتت في هذه الجريمة دون الإخلال بحق الغير حسن إنه زي المصادرة في الرشو إذا المصادرة في جريمة التزوير وجوبية سواء كان المال المصادر ايه؟ مشروع أو غير مشروع إفرد إحنا هجمنا مكان تم فيه وقاع تزوير شهادات تخرج وغيره ولئنا جلونات أحبار نعرف ديه في الأحبار هل الأحبار حرامة أو غير مشروعة ولا مشروعة مشروعة في أصلها لكن هاي لا يحصل في هذا؟ هتصادر لأن صارت المصادرة خلافا للقواعد العامة ده حكم إيه يخالف القعدة العامة القعدة العامة في المصادرة إنه إذا كان المال مما هو مشروع بيترك المصادرة لتقدير القاضي فإن كان المال غير مشروع صارت المصادرة وجوبية إنما هنا عمل إيه صارت وجوبية سواء كان المال المضبوط مشروعا أو غير مشروع بطبيعة الحال أيوة تساوه في الحالة هذا. ببقى الأشياء اللي يضبط إما لأن الناس تعملت في الجريمة أو تحصلت من الجريمة افرض أنت نظير ما بتعمل هذه المحررات للناس ها؟ تاخد فلوس لما هجمنا المكان لأينا أموال؟ ريالات، دولارات نعمل إيه في دي؟ تصادر، تسمى مال المتحصل من الجريمة ربح من الجريمة يصادر أي كل ذلك بما لا يمس وبالتالي هتخضع لنفس قواعد المصادرة بصفة عام أن يكون المال تم ضبطه بالفعل ها من هذا القبيل تمام والا يكون يعني مملوك لشخص من الغير الماده 23 اثر في حكم ايضا شبيه حاجه درسناها في الرشوه برضه وان كان غيرت بقى المره في الصياغه وبرضه التغيير ده مش حلو مش ظريف ابدا خاصه انه بيعمل عدم تناسب تناغم ما بين الأنظمة وبعضها الصيغة اللي كانت لوجودة في نظام الرشوة أحلى وأجمل وأكثر انضباطها الصيغة اللي استخدمت في نظام التزوير متفككة شوي يعني مش, مش, مش مفاسة رامة ايه الوضع؟ كنا بنتكلم في المدة 19 في نظام الرشوة على انه في حالة وجود شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية عادة الرشوة بمنفعة على هذه الشركة وكان مدير الشركة دي وقال أحد منصوبها ودين في جريمة من غرامة رشوة كان بيتحكم على الشركة بإيه؟ قرامة. بالحرمان قرامة. من قرامة. الدخول قرامة. مع الدولة في عقود التأمين أو الغرامة نسبية. النسبية ها؟ بما لا يجاوز ها؟ عشرة أضعاف قيمة الرشوة أو بهما معك بالغرامة والحرمان حلو كده؟ نفس القعدة شوية فنه في, في نظام التزوير السابق كان واخد نفس نص مش بالظبط طاقت كانت بنط 12 في نظام التزوير القديم كان واخد نفس الرص بس برضه كان بيترجى <تصفيق> نص انطوطه قوي نتيجه ان جريمه التزوير ليس من عناصرها الفائده صحيح تزوير ليس شرطاً منه، ليس عنصراً في الفائدة إنما الفائدة كانت ركن في الرشق فكان يقدر يعمل يقول عشرة أضعاف فلأن ما فيش فائدة في التزوير وقد يقع التزوير بلا فائدة فما كانش يقدر يقول عشرة أضعاف إيه فكان يجعلها مبلغ محدد فكان يقول عشرة ملايين كانت الشركة التي تدخل في التزوير وتعود بمنفاع عليه ويدان المدير أو البنسور في إحدى التزوير كانت الشركة تحرم من الدخول مع الدولة في أقود تأمين مشتراتها أو تنفيذ عقونها والغرامة ما الجاوز عشر ملايين ما الجاوز عشر ملايين ما الجاوز عشر ملايين ده كان في النص القديم تعالنا نشوف النظام الجديد كل منشأة خاصة كان لفظ منشأة طبعا يسرع على الشركات أو يسرع على المسأسة كل منشأة خاصة تعمله في المملكة يبقى هو يقصد سبق وطنية أو النبي صحي جدا؟ طيب ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها ويعلم وبعلم منها يعني علم بممثلين لهذه الشركة أو الجحية وطبعاً كلمت لعلم منها يعمل لنا لفس شوية أحيانا يعمل قلب ليه؟ أنت بتتكلم على شخص معنوي شخص معنوي في أديزة كتير قد تكون الجمعية العمومية للشركة قد يكون مدلس إدارة الشركة طب ما قد يقوم مدير الشركة بارتكاب جريمة من الجرائم المخصوص عليها في النظام بدون علم لمدلس الإدارة وبدون علم الجمعية العموميين بعدين معنى علم يعني يصوت على قرارات مثلا و... يعني فكلمه بعلم منها امم بعلم من المنشاه المنشاه شخص اعتباري كيف تعلم اذا انت تقصد تعلم جهاز من اجهزتها ما هو الجهاز اللي يعلم ما هو غالبا لمجلس اداره لجماعيه عموميه تساهمين والشرك طيب هل تفترض أن دول لازم يكونوا متوافقين وعارفين؟ تبقى المسألة إيه؟ حوضة يعني زيادة عن الليزول نحن نكتفع عادة بأن الجريمة وقعت من ممثل قانوني للشركة سواء بقيت بقى الممثلين يعلموا أو لا يعلموا يعني الرئيس مجلس الإدارة العضو المنتدى بالشركة لما الشرط مجلس الإدارة كله يعلم إذن دايما دي قاعدة رسولية معروفة في مسؤولية الشخص الاعتباري حينما نقول الشخص الاعتباري مسؤول عن جريمة يبقى مين اللي يرتكب الجريمة؟ ممثل قانون آه ممثل قانون إليه هو هل ما اكتفاش بالممثل القانون الأو أحد منسوا به بجريمة تعود بمصلحة عليه؟ التزيد في إنك تتطلب وبعلم منها علم منها مين؟ فإيه؟ كلمة علم منها؟ لا في الغالب ممكن صعب أن تثبت أنه بقية المساهمين أو جمعية العمومية على اطلاع بالأمر أو المجلس الإدارة على اطلاع بالأمر في هذا الشكل إلا إذا كنت عايز تديئ المسؤولية يعني إذا ديئ المسؤولية يعني كلما ثابت أن مجلس الإدارة لا شأن له بالواقع أو أن الجمعية العمومية لا شأن لها بالواقع يبقى أنها يتحملها أوه. هذا المدير أو المنسوب بس بدخلت الشركة في العقوبة يكون هنا في النظام يحجم إطار المسئولية فلا يجعل الشخص المعناوي المسئولة اللي هي المنشأة نفسها مسئولة وأنها تدفع حاجة من عندها أو تتحرم من شيء إلا إذا كانت الجمعية العمومية ملوثة في الأمر أو مدلس المدارة ملوثة في الأمر ما يعرفوش ومش طرف في المسألة فليتحملها كعقوبات شخصية للشخص الطبيعي وحده ولا ندخل المنشأة في هذه العقوبات وهذا هو الإيه؟ الاسوء في التفسير يعني او الاسلم لا تزيد على 10 ملايين ريال يعني من التعاقد من سنتين إلى خمس سنوات مع اي جهه عامه وذلك دون الاخلال باي عقوبه نص عليها هذا النظام في حق الشخص ذو الصفه الطبيعيه مرتكب الكريم. هو بيؤكد الآن هو بيؤكد الآن على انفصال مسؤولية الشخص الطبيعي عن مسؤولية الشخص الاعتباري كل ما هناك ان احنا عايزين من الشخص الطبيعي هو اللي تقبل جريمة وتفوت إدانته عنها ويكون الأمر بعلم مجلس الإدارة او علم الجمعية العمومية في تلك الحالة وأن تعود بمصلحة بس المسألة من سنتين لخمسة كان في النظام القديم مطلقا بس كان كان بيجعل مدس الوزراء يجوز له أن النظر ما أن يعيد النظر بعد مرور خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم بتلك العقوبة كان يعيد هذا النظر لطبيعة الحال لكن كونه أنه خلى من سنتين لكمسة فقط برضو هذه مدة يعني قليلة لحد المن في بعض الأحيان قد يكون من المصلحة أن تحرم هذه المنشآة من الدخول مع الدولة بشكل مفرق أنت الخاص روح يلعب فيه براحتك ما تقربيش للدولة، ما تقربيش للجهات العامة ما تقربيش لا في المزيدات ولا المؤسسات ولا أشياء من هذا القبيل قد أحتاج إلى إيه؟ أبداً قد يحتاج إلى عشر سنين، قد يحتاج, قد يحتاج إلى وقت تقييده بسنتين إلى خمسة، معناه أن أنا بقول له إيه؟ أصبر لنفس الحضارة بالضبط اللي ممكن نفأ أو بتاع أو معرفش إيه عدد. ممكن ياخد استغراق هذه القيمة وإن شاء الله تيرجع بعد الخمس سنين بإذن الله فبرضو يعني مش نزريفة في هذه الحالة هذه العقوب هي عقوبة الغرامة بما لا يجاوز عشق ويقال إيه إيه إيه الجديد هنا مقعدة من خلال لا ودي تزيد من النظام هنا عن النظام الأديم كانت العقوبة في النظام القديم هي الغرامة العشر ملايين والحرمان أو بإحدهتين العقوبتين إيه اللي عملوا هنا؟ جعلها وجوبية عشر ملايين وإيه؟ والحرمان بما لا يقل عن سنتين ولا يزيلون خمسة لذلك وبالحرمان عقوبة تكميلية وجوبية تكميلية وجوبية ليه تكميلية؟ لأنها, لأنها تحتاج حكم من القاضي هو اللي هيقدر كاما؟ مليون؟ اثنين؟ ثلاثة؟ أربعة؟ خمسة؟ ولا عشرة؟ ها؟ حرمان سنتين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة؟ ده هتحتاج نطق من القاضي وتقديره من القاضي باسم عقوبة تك؟ تكميلية شو الوجوبية طيب؟ التكميلية الوجوبية؟ بمساعدة لها هي تكميلية أو تبعية؟ لا ما هو نوعية. في وجوبي وفي نوعية طبعا. جوازي أيه. إيه هنا دي تكملي وجوبي ولا جوازي طبعا. وجوبي طالما أدين المدير أو المنسوه وكانت عيدة بمصلحة مع علم من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للشركة تعين أن يحرمها وتعين أن يقع لها غرامة فإسمها تكمليا وجوه كذلك المصادرة تكمليا وجوه بي. بي. لكن أتى بحكم ويعتبر حكم جيد إلى حد المنى وإن كان التسمية بتاعته خاطئة برضو ده يدل على أنه الذي يصيغ المسألة شوية الجنائي عنده مهزوز شوية وهو عدل على الفكرة اللي كانت موجودة في نظام الرشق كذلك عن الفكرة اللي كانت موجودة في نظام التزويل القدر كنا دايما ننتقد إقحام مجلس الوزراء في عادة النظر في العقوبات سواء التبعية أو التكملية زي العزل أو الحمان أو أشياء نظر فالمراضي الحمد لله أخذ بكلامنا وصح صح وقال للمحكمة المختصة إن هي توقف العقوبات قال إيه قال التبعية للمحكمة المختصة إيقاف أي عقوبة تبعية تترتب على الإدانة بالجرائب المنصوصة عليها في المواد السابعة الرباع عشر خمسة عشر السلسة عشر من اللي هم هتلاقون مواد إيه مخففة أو العديد بعد عن المشددة خاص ناخدهم كده إذا نخلي بالنا من الصياب قال إيه للمحكمة المختصة انها تعمل ايه؟ توقف توقف اي عقوبة ايه؟ توقفين العقوبة تبع فين العقوبة اللي تترتب على مجرد الادانة؟ هل بمجرد الادانة بتاع الشخص الطبيعي نوقع غرامة على الشركة؟ ولا لسه محتاجين القاضي؟ طالما محتاج القاضي بتبقاش تبع ايه؟ زي ما بصينا هنا في الرشق شوف شوف الصيغتين لما جه يتكلم عن عقوبه تبعيه ذكرها بالنص كده قال ايه يترتب على الحكم بادانه موظف العزل حرمانه من تولي الوظايف كده يترتب عفر. لما لما جه يتكلم عن التكميليه قال ايه لما جه على على المصادره في الماده 15 يحكم لازم ينطقه اه لازم اصلا <تصفيق> هنصدر ايه أنا لازم لحد يتقن صادر صادر ايه طب يا ترى ده يصادر لانه ملكه ولا مش هتصادر لانه مش ملكه من اللي يوصل في الكلام ده اه هجي لك واحد يقول لك لا الاحبار دي مش, مش ملكيته ده لسه مدفعش فلوس ده كانوا اخيرها مني ومدفعش فلوس بنصدرهاش انا مال انا ترجعلي اه هنرجع وكذا اذا هتحتاج قادم انما هو بقول ايه للمح إذن جوازية، مسائلة جوازية أنها إيقاف أي عقوبة تبعية تترتب على الإدانة بالجرائم المنصوصة عليها في المواد دي كابا تزيب طبعاً الحاجة الوحيدة اللي تمشي هي حالة العزل للموظف وفق نظام الخدمة المدنية نتيجة ارتكابه جريمة من هذه الجرائم أنها جرائم متخلها بالشرف نظام الخدمة المدنية يعزل الموضوه العام إذا حُقِم عليه بعقوبة تزيد عن سن في جريمة من جرائم المخلة بالشان والتزوير من هذه الجرائم وده هو ده عقوبة تبعي من مباشرة على مجرد أن الموظف العام يدان بجريمة مخلّة بشغر يشوى تزوير خيانة أمانة ثلقة من هذا نصب احتيال كل دي اسمها جراء مخلّة بشغر تفقد الإنسان صفة واعتباره تخيل أبقى أنا إنسان موظّف وكمان أزوف في الأولاء اللي أنا بشتغل فيه يا بقى جاحتك يعني <تصفيق> ما تسمعه إنسان يفقد الثقة والاعتبار فيه شأن وظيفته يُعزل طالما العقوبة تزيد عن في تلك الحالة هي لي مش النص بقى إنما النظام نفسه ما فهوش عقوبة ت فاذا هو يتكلم عن العزل مؤكد الذي يأتي بخارج الايه من, من خارج النطاق من خارج النطاق من المشتريات تبعيه ولا تكميليه لا تكميليه لان بتحتاجها احرمك قد ايه هو قال من سنتين لخمسه صحيح. فهحرمك قد ايه التكميل طبعا هحتاجها هو بيقول لك ما حد ادنى سنتين فهل هيحكم بالسنتين يحرمني 3 يحرمني 4 يحرمني 5 طب وفي النظام الرشوه كانت تكميليه ولا تبعيه تكميليه برضه لان هحرمك ولا هديك عقوبه غرامه بس ان في الرشوه <تصفيق> في الرشوه القديم <تصفيق> الرشوه رشوه, رشوة لا غرامه ملايين لا حرمان معا مش ده ده صار ايه غرامه وحرمان بس الحرمان محتاجه ايه تحدد والغرامه محتاجه القاضي يحددها كام كام مليون كذلك في الرشوه هنا هيتدي له غرامة فقط هيتدي له حرمان فقط طب وحرمان ادي ايه؟ طب غرامة اديه هو العشرة اضعاف طب هيتطره هيتمع له الغرامة مع الحرمان وهكذا فتحتاج برضو تكميلي تحتاج تحديل بنلقاء بس قال لي ايه بقى يوقف العقوبة التبعية لما ترتكب انه جرائم قال لي المادة سبعة. فتيجي على المادة سبعة تلاقي ايه؟ الخاصة بإستعمال الطوابع اللي صدره من الخزينة العامة اللي هي مدتها السجن مدة ثلاث شهور وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف إليان والمادة اللي بعدها المادة أربعتاشر كذالي تزوير الخاص بشهدات الطبية بعدين المادة خمستاشر ما يتعلق بتزوير اختبارات الدراسية او اجابات الدراسية والبنات الرصد النتائج بعدين المادة 16 الخاصة بالحضور والانصاب كلها لها جرائم عقوبات كفيفة فذي اللي يجوز فيها ايقاف التنفيذ على ذلك لا يجوز ايقاف التنفيذ فيه او ايقاف العقوبة التبعية فيه وليس ايقاف التنفيذ ايقاف العقوبة التبعية اه البادة 25 أتت بحكم أيضا كان موجود في النظام السابق للتزوير لكن ليس بهذه الصيغة ولا بتلك الأحكام ليس بتلك الصيغة ولا بتلك الأحكام لكن نفس المبقى هو إعفاء الجناه اللي بيبلغ السلطات بالجريمة لما كان في النظام السابق كان بيعفي الجناه بشرط قبل استعمال الوثيقة وقبل بدء المرافقة للجلد. كان شرطين ومجتمعين كان عشان الجانب اللي ارتكب جريمة التزوير او ارتكب جريمة الاستعمال يعرف من الجريمة ان ده يحصل انت الابلاغ السلطات قبل ما قالش قبل اكتشافها زي في الرشبه. في الرشبه قال قبل اكتشافها لا في التزوير قال ايه قبل استعمال الوثيقة لحظة ده في النظام القديم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام الله يسبرك بالخير والله أنا في محضرة يا أخي الكريم والله يعني على بعد 11 إن شاء الله الله يسلم ده. الله يبقى أكبر. ففي النظام السابق كان اشترط <تصفيق> يشترط شرطين مجتمعين أن يكون الإبلاغ للسلطات قبل استعمال الوثيقة وقبل أن تكون السلطات قد برأت في التحقيق بشأن الجريمة لما جي في النظام الحالي قال لي تحكم المحكمة المختص بالإعفاء من عقوبة جرائم التزوير المنصوص عليها في هذا النظام لكل من بادر من الجنات بالإبلاغ عن جريمته عن جريمته قبل اكتشافها واستعمال طبعا هو قال واستعمال المزور هو يقصد واستعمال الشيء المزور يعني لأنه قد يكون ايه؟ طابع خاتم محرر فما قالش استعمال المحرر المزور قاله واستعمال المزور يعني يقصد الشيء المزور قال ايه ها الشروط من الذي يستفيد فهي كل من بعضه فعلا كان او شريك طيب عمل ايه ابلغ السلطات قبل اكتشاف ها الجريمه يبقى بيشترط يكون قبل اكتشاف ده شرط جديد في النظام القديم كان ممكن تكتشف ما تم بس برضه تستفيد بالاعفاء ان كان ابلغ بس قبل استعمال الوثيقه وقبل ان تكون هي بدات التحقيقات لقد تكون علما لكن لم تبدأ تحقيقا لم تصدر أمرا بالقبض عليك لم تصدر أمرا بالتفتيش لم تصدر أمرا بالتوقيف ولا بالضبط والإحضار لم تشرع في التحقيق بعد فكنت ممكن تستفيد الآن ها؟ كي تستفيد من الاعفاء عليك أن تبادل إلى الإبلاق قبل وقبل استعمال الهي الشيء المظور إذن سواء ما بدأت التحقيقات أو لم ما عادش يهم حتة إيه؟ أن تكون بلقة التحت مجرد أن تكون السلطاء لديها العلم واكتشفت هي الجريمة خلاص ولذلك هو هنا الاعفاء بشرطين مجتمعين الشرطين إيه؟ مجتمعين يعني إذا اكتشفت الجريمة ولم تكن استعملت المحرم تستفيد من الإعفاء؟ لا لازم الأمر إيه؟ ما تكونش لسه اكتشفتها؟ ها؟ وما تكونش إيه وبرضه نستطيع أن نفسر لفظ الاكتشاف هنا بما فسرناه في جريبة بشه إنها قد تعلم لكن ليس لديها أذلة كافية وحينما تبلغ عليك أن تبلغ بإخبار مفصل صحيح مطابق للإيه؟ للواقع بطبيعة الحال كي تستفقين من هذا الإعفاء لكن شوف بقى الإضافة الجديدة برضه في النظام ويجوز للمحكم جواز اه ويجوز للمحكم اعفاء الجاني بعد اكتشاف الجريمه تخيل معايا هيكون الشرط ايه طيب تخيل المكافاه اللي اللي يقدمها الجاني ان احنا هنعفيه رغم ان احنا اكتشفنا خالصين شرط كده زي المكافأة المالية في الرشوة أخرى أخرى من الأخرين أيوة وسائل القبض عليهم في الرشوة مكتوب إيه؟ وأدى إلى إثبات الجريمة في الرشوة عشان كنت تستفيد من الإعفاء كرشأ أو وسيط كان إيه؟ ثموت الجريمة أيوة لا اعفاء المكافاه الماليه كي يستفيد الشخص من المكافاه الماليه ما كانش فقط انه يبلغ ها لا ويؤدي الى اثبات الجريمه في حق من ارشر عنه انما هنا قال ايه نفس الشيء وجعل الاعفاء هنا ايه جواز لانه ادا امتى بعد الاكتشاف يبقى في اعفاء وجوبي اذا لم تكن اكتشفت ولم تكن استعملت ده وجوبي المحكمه ما تقدرش تحرمك منه طب وإذا كنت بل بلغت بعد ما اكتشف جوازي أيوة طب عارف. ينفهم بعد الاستعمال لا. لا بعد اكتشاف الجريمة بطل. إذن برضو ما تكونش استعملت إذن لو استعملت انسى ما لكش إعفاء خالص أيوة مفيش إعفاء لا وجوب ولا جوازي الشرط هنا إن ممكن المحكمة تعفيت إذا ما استعملت وحتى بعد الاكتشاف إذا ال عن باقي الجناه وسهل القبض عليهم وسهل القبض عليهم وبطبيعه الحال لن يستفيد بهذا إذا كان هو الجاني وحده يعني مفيش بجناح تاني يعني اذا كان هو الجاني الوحيد في القضيه كلها ها وكانت تكتشف الجريمة من السلطات ولم يكن استعمل الوضع غلط ناس سميحه لن لن يستفيد لان شرط الاعفاء الجوازي هنا ان ايه يجبلنا على باقيه جناه طب جاني وحيد في القضيه يعني. فحظه سيء يعني فكان الوضع الجاني المتعدد صار وضعه اسلم من ان يكون جاني منفرد ده فاشوش شويه في التفكير الجنائي كان بالحالة يعني أنا الطريق اللي هو واحد آه لا يجيب معاه واحد عشان يبشتك عنه عشان يقدر يخطوه <تصفيق> <يعفعها. تصفيق> بس إعفاء جوازي هو حفظه يعني آه حكم آه يعني أيضا القواعد العامة درستوه في الجزائي العام كانش موجود في النظام السابق كانش موجود في النظام السابق اللبز لأن النص اللي. لكنه موجود في القواعد العامة درستوها في الجزائي العام فوكأنه الحمد لله حط لنا نص نقدر نطبقه على الطلبة اللي في الجزاء العام نقول لهم آه نظام السعودي خدم الفكرة الفنانية ايه الفكرة الفنانية؟ كنا بناخد في تطبيق القاعدة من حيث المكان كنا بناخد مبدأ إقرامين كنا بناخد مبدأ شخصية كنا بناخد مبدأ عينية وعينية دي كانت بفكرنا بايه؟ بختم الدولة وانقود وبتاع واشياء من كده وتزيف والاشياء آه, اه ده مكانه بقى جيارة فجي قال ايه؟ تطبقوا احكام هذا النظام على كل من ارتكب في الخارج كل يعني سعودي وغير ثاني ده مبدا خارج يا اخي كل من ارتكب خارج المملكه أقليمية مبدأ اقليميه لازم يكون انه سعودي سعودي وخارج ايوه مبدا الشخصيه مبدا الشخصيه سعودي في الح... الخارج في الخارج عين الجريمه, الجريمة. العينيه العين على الجريمه صحيح وزادت ما قالش هنا للسعودي ولا غير سعود يبقى مبدا العينيه ينطبق على السعودي وعلى غير السعودي في الخارج اذا وقعت الجريمه في الخارج اهو ليهمه الجريمه من الجرائم المنصوص عليها في الماده الثالثه ايه الثالثه ها ختم الدوله ختم الملك ختم ولي العهد الديوان الملكي دوان ما ختم ملك ديوان ولي العهد الماده 4 الخاصه بقى بتزوير الاختام والعلامات المنسوبه للجهات العامه بصفه عامه بعدين الماده 8 لما يتكلم على تزوير المحررات المنسوبه للاشخاص للجهات العامه بصفه عامه او الاشخاص القانون الدولي بعدين الماده 10 اللي هو التزوير الخاص ب المحررات المنسوبه للملك او ولي العهد او رئيس مجلس الوزراء او نوابه بعد كده الماده 13 تزوير الأوراق التجارية او المالية الخاصة بالمصارف من هذا النظام يبقى أنا عندي خاتم الدولة وخاتم الملك ولي العهد وغيره بعدين المادة 8 الخاصة بالتزوير الخاصة بالمحررات المنسوبة للجاهات العامة وبعدين المادة 10 التزوير اللي واقع على المحررات المنسوبة ملك وولي العهد ونواب او رئيس مجلس الوزراء ونواب رئيس مجلس الوزراء كذلك الماده 11 الخاصه بال ال... السندات المنسوبه للخزانه العامه ثم الماده 13 ما يتعلق بالاوراق الخاصه بالمصارف الا اذا طبعا بقى شروط طالما جريمه بقى في الخارج ها عشان أحاكم واحد تاني في السعودية بقى لم يحاكم ايه ده الأمور الطبيعية إذا كان حكم في الخارج والقضي في بلدانته ونفذ عقودته بره يبقى ابن السابح الكريم خلاص بقى ما نعيدش بحكمته أمام النظام السعودي تاني بقى بيفترض هنا جريمة وقعة في الخارج على الجرائم ده ايه؟ مبتع. من الجرائم ده ايه؟ مبتع. وإيه بقى؟ وإلا إذا ثبت أنه سبق أن صبر حكم قضاء في الخارج بعدم إدانته بما أسند إليه أو حكم إيدانته عن الفميلي نفسه واستوفى قط ما نتقل؟ نفسي يعني أنا إيه اللي في الخارج حصل لي إن أنا افتكبت كريمة الجرائم دي زواطة بالدولة زيفت خدمة بالدولة أو قلته أو أو أو أو حاجة من المصارف السعودية أو شيء من الله القبيل مسكت في الخارج بُرِّئت في الخارج خلاص آه هنا لفظ عامه قال تم الحكم ببرأته في الخارج لازم في السفنات إذا كان برأة جزئية طبعا هنا لابد أن نفسر المسألة وفق القواعد العام هناك برأة لأنه قصر الأمر على إيه على البرأة اللي هي إيه قال إيه لسبب إيه بها بما أسند إليك إيش درعات لا يعني قالوا له مش أنت اللي ارتكبت الفعل ده له في المحكمه في بره قالوا له ايه انت بريء لانك لست مرتكب الجرم اهو ده ما يتحاكمش في سؤال تاني انما لو كانت براءتك لعيب في الاجراءات عندهم قبض باطل التفتيش باطل يبقى ده مش لعيب الاسناد ده عيب اجراءي براءه اجرائيه يبقى يجوز عارف في محكمه لازم نفهم النص بعدم انتم مما اسند الي البراءة الموضوعية المتعلقة بكون الفعل إيه لاست لا أنت مرتكب وكذلك إذا من البراءة المنسوبة أو المستندة لأن الفعل مش مجرم في الخيال افرض ما فيش دولة بتعاقب على تزييف الأختام الأجنبي فلما تحكمت هناك خدت براءة لأن الفعل ده غير مجرم عنده لما تبقى على الشغلية الوضع تحاك لأن البراءة ليست مستندة لعدم نسبة الفعل ليه لا ده براءة لسبب آخر أو حكم بالإدانة واستوفيت العقوبة ولا يهم مقدار العقوبة قد تكون أخص من النظام السعودي قد تكون أشد من النظام السعودي في جميع الأحوال إذا حكم بإدانتك واستوفيت عقوبتك أي كانت هذه العقوبة لا تعاد محاكمة مرة أخرى أمام النظام أمام القضاء السعودي لكن تتكلم عن النظام العينية أنها تكون مجرمة في كده لا لقد الشخصية اه ازدواجية شخصية. شرط الخمس شروب دول في مبدأ صح ليس ازدواجية في التجريب لازم يكون جاني وطني آه. فعل مجرعي في الدولتين ما يهميش عينية في جلنا جرائم معينة اه جرائم بعينة طيب كنا بنسهل دائما السؤال كده عاملينه في المذكرة ماذا لو حكم بالبراءة إذا كانت لمبدا على اساس مبدا الشخصية وكان لعدم تجريم الفعل في الخارج مش هتتحاكم لان عدم ازدواجيه صح طب واذا كان فيها من درام العينية يا جزء اعاده المحاكمه طالما ان مش مستنده لعدم نسبة الفعل أما لمجرد ان هو الفعل مش زي المثال الخاص بايه بالاخ اللي في البحرين هو والسوداني <تصفيق> ومش عارف هو العمره ومتها لك الزوج اللي اللي ضرب زوجته في في تاديبه في في اشياء من هذا القبيل اذا في جرائم العينيه يجوز اعاده محاكمه الاجنبي او السعودي في الخارج عن فعله في الخارج امام القضاء السعودي مره كانت الاداء ال البراءه مستنده الى <analysis> سبب اخر خلاف على نسبه طب واذا كان الحكم بالادانه لا يجوز محاكمته مرة أخرى من النقاط السعودي طالما استوفى إينا. العقوبة إنما لو قدين فقط ولم يستوفى العقوبة يعاقب يعني مثلا خات فقم عاقف التنفيذ يحاكم لأنه يقاف التنفيذ معناه أنه مستوفى أفرج عنه شرطيا خات عشر سنين سجن وقال لك بعد نص المدة يمكن الإفراج عنه يبقى الوضع <سؤال> لم يستوفي يحاكم على منقضة السعود والسلام كثيرة أشياء كثيرة لما تكلمة لم يستوفي لي فيها شروحات كثيرة من الأسف ما منحقش أن نشرح لكم القاعد العام تكلمة يستوفي يعني الحكم الصادر ياخذ تنفيذه التام أي حاجة تعطل هذا التنفيذ يبقى نقول لم يستوفي ويعود إلى المملكة عند إعادة للمملكة يدوز وحكمته مركة علشان عايز أكمل بس أكمل بس 5 دقايق عشان نخلص مره واحده وما نجيش الاحد <تصفيق> تمام الماده 27 اتت بحكم جديد في المملكه العربية السعوديه لم يكن موجودا في النظام السابق ولم يكن معروفا في الانظمه في المملكه اصلا يعني. وهو سقوط الجريمة بالتقادم دي لاول مره فاستطيع ان تقول تقريباً لأول مرة في المملكة في أنظمة زالبش التجاري والأشياء من أول قبيل بعض درائم كده خفيفة ممكن كان فيها فكرة التقادم لكن صراحتك كده في جرم كبير زي التصوير بهذا الشكل ويحط تقادم دي جديدة عمل إيه؟ قال إيه؟ فيما عدى الدرائم المنصوصة عليها في المادة 3 اختام الملك ختم الدولة ولي العالم المادة 10 الخاصة بيه تزوير إيه؟ الواقع من ها؟ ها؟ أشخاص على أيضاً محررات الملك ولي العهد يعني استثناء إيه؟ أختام الدولة وخاتم الملك ولي العهد و... و... ورئيس مجلس الوزرى والدوان الملكي والدوان ولي العهد أو المحررات المنصوبة للملك أو ولي العهد أو مجلس الوزرى ونواب مجلس الوزرى فيما عادة دول دول ما اسقطوش بالتقدم أبدا إن شاء الله بعد مئة سنة إيه؟ بقية الجرائم قال لك تنقضي الدعوة الجنائية في الجرائم المنصوص عليها بقى فبقية النظام بمضي عشر سنوات وهي المده يعني المعروفه في الانظمه المقارنه كالقانون المصري ان التزوير في القانون المصري الجنايه الجنايه تسقط ب 10 سنوات في القانون المصري بعد مضي عشر سنوات تبدا من الخيال وتبدا من التغيير التغيير الحقيقي في البدايه مش كنا بنفرق بين الجرائم الوقتيه والجرائم كنا كده لما بعض العمد بنقول ما انت, انت في الجريمه الوقتيه من اليوم عند ال... وضع النقطه بس بيتكلم عن التزوير الاستعمال جريمة وقتية كان المفروض يقول ايه حرك. من اليوم التالي لانتهاء حالة استعمال. الاستمرار ده ما هو جي قال ايه برضو ده لعدم دقة الوضع النص بما يدول على انه ضاعف في الجناء شكله طالع بدال في الاخر <تصفيق> اه لا مؤكد <تصفيق> آه <تصفيق> اللي لا ده ده. شكله طالع ده ده ده بدال مؤكد مش من المالك سعود <تصفيق> بعد مضي عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لوقوع الجريمة طيب هو اليوم التالي لوقوع الجريمة في الجريمة المستمرة بحث للتقدم اليوم التالي لوقوع الجريمة ولا من اليوم التالي لأنت رحلة الاستمرار طول, طول ما انا معي محرر مظلوة وحطت في ملف تعييني وشغل في وظيفة في وظيفة التي نتعين بعد عشر سنوات خلاص إمتى تتكبت الجريمة؟ انه هارض انه هارض اليوم محطت دي في التلف قبل عشر سنوات من اليوم التالي لا بما أن هذه جريمة مستمرة لعشر سنين بدا ونمتبت من, من اليوم نمتبت حالة استمرار إما شيل المحرر من الملف إما ف... تنكشف ف... الجريمة إما إما إما إما إما إنما في الجريمة الوقتية اه ماشي التزوير الجريمة موقتية يبقى من اليوم التالي. يبقى إذن الصياغة فيها عين الساوة وطبعا صعب يعني معقولة أحسب يعني أنا أفضل في الوظيفة عشرين سنة بملفي المزور بشهادة التخرج المزورة تتخطط عني جريمة الاستعمال هل انت منطق؟ لا. لا. الحال. لكن هو حكم جديد في المملكة انه تتقادم الدعاء وبرضه من الاشياء اللي هل حد فيكم إجراءات جزائية؟ لا. في النظام الإجراءات الجزائية الجديد في النظام الإجراءات الجزائية الجديد صدر في شهر سفر أيضا 35 الجديد ده اتحق لأول مرة ايضا الحكم خاص بالتقادم تقادم غريب شويه تقادم دعوى طبعا مش تقادم تقادم دعوى وليس تقادم عقوبه تقادم دعوى اللي فيه تقادم عقوبه بعد الحكم انما ده تقادم الدوله نفسها ما تقدرش تباشر حقها في العقابه باشر دعوه الجزائيه ضد الرجال في التزوير والاشياء من هذه بمرور 10 سنين في في في نظام الاجراءات حطوا نص غريب. غريب جداً, جدا جدا جدا. لا مثيل له بأي حال من الأحوال في أي كوكب على وجه المجرد بتاعتنا. مجرد ضرب التبانة دي ليس موجود. لا مشترة ولا زهرة ولا زوحل ولا غيره. لكن موجود في دباجة النظام. شوف بقى الشيء العجيب. ليس موضوعا في النظام. يعني اللي هيصور منكم النظام. من عن نتة أو غيره. عادة مش هيجل الدباجة. الدباجة لا تضع عادة في, الـ في الـ الحاجات اللي تتداول كتير على النت دي دي ما تلاقيهاش الا في الجريده الرسميه للدوله جريده في الدباقه اتحط نص فقره اربعه ان جرائم الواقعه من الوزراء او نواب الوزراء أو من كان وزيرا شوف بس من كان 60 تسقط ب يوم من تاريخ نشوء الحق في رفع الدعوه اي جريمه اي جريبة ياريتو حتى قرروا حاجة بتعلقة بوظيفكم ولا حاجة اي جريبة يعني لو وزير صدمت بعربيته عندك امرين الاول يتم رفع الامر للملك الاول يعني لا تستطيع السلطات مباشرة ايشي عنه امر يرفع الاول للملك ثم تزكت بمروز ستين يوم من تاريخ نجوه الحق ألا. طب ما ممكن الورق يقعد عند الملك فترة اكيد عما يترافع ويروح ويجي ويروت هجون ستين ده من تاريخ نشوء الحق ومش من تاريخ حتى قدرتك على أنت الطالب لأننا ممكن ينشئ الحق ولا أعلم به ممكن الوزير يعمل مشكلة في وزارته مش ممكن يختلص الوزير ممكن. طب من الناس تعرف بها إمتى ممكن نعرف بها بعد عشر سنين ما يطلع من الوزارة لبقى لعشرين سنة التقالب يتحسب إمتى بقى في الوطعة دي لا من تاريخ نشوء الحق مش تاريخ العلم بالجريب خلاص برضو خلاص ال يوم ايه طعن ده ده هذا يسمونه يعني دخلته برضو ال 60 يوم دي معروفه اسمها دعوه الغاء القرار الاداري صحيح إنما تكون يصدر قرار اداري من جهه عامه تجاهك أو جهه تجاه شخص يعني يحق لهذا الشخص ان يرفع دعوه امام دوال المظالم خلال 60 يوم من ابلاغه بهذا القرار ما فيش طعن دعوه جنائيه على وجه الأرض ب يوم ده مخالفه المرور في مصر بتسقط بسنه قمت قول لي وزير لأ وكمان وما كان وزيرا يعني اللي كان في الوزير وطلع من وزارة تفضل ما حصانا ف المادة 28 آخر قاعدة معلش بنتممها برضو في معادة المواد 14 اللي هي المخفافة بقى 14 و 15 و 16 دول الايه المؤثفين 14 وسابق طبيه امم يعني منتهى الدلع 14 وسابق طبيه 15 اجابات طلاب ورصد 16 حضور وانصراف الايه فيما عدا دول يجوز الحكم بنشر العقوبه المقضي بها في الجرائم اللي ورده يجوز يبقى النشر عقوبه تبعيه جوا لا تترتب بقوه القانون المخفف على مخفف. عكس الرشوه الرشوه النشر فيها عقوبه تبعية بقوه القانون فالنشر هنا صار عقوبه تكميليه حاطة. وفي انه جرائم لا نشر فيها المخففه لا نشر فيه. ها فيما عدا فيما عدا المواد كذا وكذا وكذا يبقى اذا حتى لو ايدت في أمور إجابات طلاب، في أمور رصد نتائج، في أمور حضور الانصراب، في أمور وثائق طبية، لا تشهير لا لا عشان نطلع بذلك تعمل خلاص، أما بقية الجرائم في النظام يجوز الحكم بهذا التشهير وهذه عقوبة إيه؟ تكميلية، أما في رشوة النشر عقوبة تباعية تترتب بقوة القانون وكان بيقول إيه على وزارة الداخلية نشر الاحكام وايه واعلانها انما هنا ايه يجوز ما قالش ما قالش بقى على وزاره الداخليه ما قالش ترتيب بقوه القانون لا يجوز للمحكم يجوز يجوز للحكم بنشر العقوبه يجوز الحكم اذا هو يحتاج نطق من القضاء اجتهاد الامر لحظات هذا النظام عمل به بعد ترتيم يوم من صدوره والغا النظام السابق اللي هو كان صادر في 26 11 عام 1380 هجريه بكده نكون أنهينا جرائم التزوير بالنسبة للاختبار النهائي يا شباب عشان نختم أمورنا كلها الاختبار النهائي تحبون أسئلته تكون زي الاختبارات الفصلية طيب هنضع قدر من الأسئلة فيها إما تعليم او تكملة أحيانا من عندك او اختيار منتعب الفصل خلاص كده لأنه بختم فمعليش طولت نقاسف جدا يعني يعني الأسئلة. إما إختيار من المتعدد وإما يطلب منك تعليلا وإما يطلب منك تكملة ليس بالضرورة كلما يطلب منك تكملة إنه, إنه تكمل ربما تاجر في الخيارات إجابة متقل. زي ما انت درست في الجزاء العامية انهائي لكن فنهائي لكن فقرات قليلة يعني ما هي تكون بالحجم لا